شاعر يا علي من تكتب بوجداني من تكتب بوجداني صفق بحر يشعر ويصيح صحي لساني فعندك يا علي من تكتب بحساس يبي بحساس ترتجل من تكتب شعر لا قلم لا قرطاس ما شاء عندك يا علي من تكتب بحساس يبي بحساس من تكتب شعر لا قلم لا قرطاس ساتا ما تدق ببان الشعر هي تدق ببان يا علي من تكتب بوجدانه بوجدانه وجهك بحر الشعر ويصيح صح لسانه واقع الهم والفكر تستنتج الافكار يا لوحه عندك يا علي ما تلفج الانظار من, من واقع الهم والفكر تستنتج الافكار يا لوحه عندك يا علي ما تلفج الانظار حتى اننا نستعد ونصيح يا حجر اعيد بسيح يا المنجز والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج القسامي ادارة الانتاج بشار السعد غصبا علي هالقافيه توصل لك مغمض عينك مغمض ابداع عندك يا علي من تكتب الومض اكتب الومض غصبا علي هالقافيه توصل لك مغمض عينك مغمض ماتن شعر علي ختار بك انت الوصف شنو من حزانه يختار بك انت الوصف شنو وصفه من حزانه تشاع يا علي من تكتب بوجه دانه بوجه بحر الشعر يصيح والشعر لابد محكمة تحقيق وشتنا مولاي الحب اكفر مولاي الحب مرتفع شانك يا عيلي يا شعر يرفع شانك مرتفع شانك يا عيلي يا شعر يرفع شانك بسم تشاعر يا عيلي انتك بحر الشعر صح انسان صح انسان كل شعر وقحوره بالمطلع تحط صورة بصوت احمد البهادلي كلمات الشاعر ابو زينب البهادلي